أَلِفْ لَمِّينَ بَنِيَ النَّذِيرِينَ مِنْ قَبْلِ فَلْيَرَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا لفضيله الدكتور الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم, لنكفرن عنهم سيئاتهم لا نجيزنهم أصن كَانُوا كانوا يعملون، والصين. نابي والذي يحسن وان اذا ما بما ليس لك به علم فلا هو ما إلى يوم فأنبئكم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنوا فإذا وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ العالمين الذين كفروا للذين آمنوا تابعوا سبيلنا وانطم من خطاياكم وما هم بحاملين لفضيله <تصفيق> من محمد in Wanneer. فما كان جواب قوم go oh. ZANG EN ZANG EN إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقتوا بها من احد من العالمين وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما أن قالوا إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ولما من المفسدين Thank mm -hmm. عظيم <تكشف> <تصفيق> <تصفيق> إن منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت. in تركنا منها آيات بدينة لقوم يعقلون وإلى مدين ذي أنا أخاهم شوئي قال يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله فكذبوه فأخذتوا وجفتوا فأصبحوا في دارهم جاثمين وراداً وتموت تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثلا الذي اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا Want Sí. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وقولوا كذلك وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلون Love بل <تصفيق> اسم <تصفيق> الله أعلم ما في السماوات والأرض والأرض من جنة غرفا تجري من تطع الأمهار خالدين فيها وَعَلَى على ربهم يتقنون ولَإِن سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَقَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْ وَسَقَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَقُولُنَ اللَّهُ السماء ما أنفأ حياب بل أكثرهم لا يراقلون either الناس من أولهم أفبلا من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثل للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدي شبولنا وإن الله